بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المديد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال, فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا تراغون بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم الأرض مددناها وألقينا فيها راسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيد تبصرته وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ما إلا طلع النضيد رزق للعباد وأحنينا به بلدة ميتا كذلك الفرود كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإقوان موط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد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 لديه رقيب عتيد، وجاء سكرة الموت في ذلك ما كنت منه تحييد، ونفخ بالصوت ذلك يوم الوعد، وجاء. وقال قرينه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 وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشدت منهم بطشا فنقبوا, فنقبوا في البلاد هل محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه واتبع السدود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج وَقُلِ الارضُ عَنْهُم سِراعا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ